kanmun sam film Dio kan la mi يَنْقُولُ قَالَنَا كَانَ لِكِتَابِكَ ويعلمه الكتاب والحكمة والتورات والإنجيل ورسولا إلى وقلنكم من طين كان غييث طين كهي انصف غير فخف في يجِبُ لَنَا وَأَرْضُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ يُؤَنَّبُ بِكُم بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ قَالَا أَيَّاتُ رَبِّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَفَضْلِبْ مَا بَيْنَ يَدَيْ مَا يَأْتِي مِنْ كبير الذي حرم عليكم وانج توكون من ربكم فتقوموا do